وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ فضل مِنْ فَضْلِهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَفِضْلٍ فَإِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلَّا حِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فَلَقَّ سَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْصُرُكُمْ أَنَّىٰ تُحْسِنُونَ عَمَلًا وَلَئِن قِيلَ إِنَّكُمْ مَدْعُوُّونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لا يقولن ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده الى امه معدوده ليقولن ان ما يحبس الا يوم يأتي لَيْسَ نَصْرٌ فَعَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا منه إِنَّهُ لَأُسِّ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَا قولا ان ذهب السيئات لا يقول ان ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك اولئك لهم نغفر لهم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وضائق كُلِّ شَيْءٍ وَقِيلَ أَن يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن يستجيب لكم فعلم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 وَأَخْذُهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمَنِ اعْتَبَرَهُ كِتَابُ مُوسَىٰ إِلَّا مَا وَمَن قَبْلَهُ كِتَابٌ سَائِمًا وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ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 ظالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْعُونَ دَاعِيًا وَاجِيًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَمَثَلِ الْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ فَمَن يُطَّعِ الْكَافِرِينَ أَمْ مَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَجْتَنِبَ الْعَذَابَ ۗ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 ويا قوم لا اسالكم عليه ما لا ان اجري الا على الله وما انا بقارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم ولكني اراكم قوما تجملون ويا قوم من ينصركم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 سَنَدْرِي اعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا مِّنَ الضَّالِّينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ تَجْدِيلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء ان شاء وما انت بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان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 بِتَ اسْمِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ لَئِنَّ قَوْمَهُ لَيَسْخَرُونَ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا 119. فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحي عليه عذاب احمي فيها من كل زوجين اثنين واهلك واهلك الا من سبق عليه القول الا من سبق عليه قول ومن امن وما امن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لوفور الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادوا ونادوا نوح, نوح ابنهم وكان في معزنيه يا بني اركن معنا يا بني اركن معنا ولا تكن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم يوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء والي عي و غيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدي للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي ان بني من اهلي وان وعدك الحق وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح ان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 الخاسرين طيل يا نوح ابط بسلام منا وبركاته عليك وعلى امم مننا معك وامم سنمتعهم ثم نمسهم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 إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء, يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا مودة ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراكم بعض آلهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد ان Surah Al-Fatiha. اذي ابي لا تكون ما ارسلت به اليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ ولن ننج من نجيناه ذن والذين امنوا معه والذين امنوا 129. ونجيناهم من عذاب غليظ 120. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله 121. واتبعوا أمر كل جبار عنيد 122. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن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 رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِي نَمَرٍ وَالْقَبِلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا مِنْ مَا تَدْعُ اتانيني منه رحمه فمن ينصرني من الله فمن ينصرني من الله ان عصيت فما تزيدونني غير تخسين ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروا تاكل في ارض الله ذررها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت امثن في ذاركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودِ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَنَ سينو الين يكنهم ناكرهم واوجسنهم خوف قالوا لا تخف اننا نسنا الى قوم نوط وامراتهم قائمه فضحكت فبشرناها فبشرناها بيسحاق وامين ورايسها قياق قالت يا ويلك االد وانا عجوز وهذا باعني شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت ان إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرق عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن يردود ولم ما جاء توصلنا لطسيه بهم سيه بهم وضاق بهم ذرا وقال هذا يوم نصيبك وجاهم قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيها قال يا قوم ها اولائي بناتهم اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حظ وانك لا تعلم ما نريد قال له قُمْ قُوَّةً أَوْ اءْوِ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا عُسْلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ نَصِيبُهَا صابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلن ما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وانضرنا عليها حجاره من سجيل النقوم مسومه عند ربك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 وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْلِي فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ايتم ان كنت على بينه من الرب ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الا ما انهكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه مَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ يا ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا نراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك و اتخذتموه وراء ان كن ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ما man huwa kadhib wartaqifu inni ma'akum raqibun walan هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتِ الثَّمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُنْسًا بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ فالائه فاتبع امر في العن وما امر فرعون برشيد يقود قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد لمن ود واتبع في نار له لعنه يرفديم مرفود ذلك من انذاء القران خص عليك منها قائمون وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلم انفسهم فما اغنى عنهم الالهه التي يدعون الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَن نَّجْعَلَ لَهُ مَأْوَى وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ ان خاف عذاب الاخره ذلك يوم تجمع لهم الناس وذالك يوم مشهود وما نؤخر الا لاجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فان الذين نشطوا ففي النار لهم فيها زفير لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا, إلا ما شاء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 صيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم في شك منهم مريب وان كل لنما لا يوفى انهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركن الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم الصلاة طرفين نهار وذلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصب فالان الله لا يضيع اجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم اولئك قِيَتِي يَنْهَوْنَ عَنِ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ انْتَهَيَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُنْزِلَ فِي وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ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 أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادة وجاك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وأنذين لا يؤمنون تَضِرُّ إِنَّمَا تَضِرُّ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ أَمْرُ كُلِّهِ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ